ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسل ببصرها الظاهر لا ببصيرته أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم انك لا تستطيع ذلك وكذلك لا تستطيع هدايه فاقد البصيرة أيها الاخوه الآن الانسان لما يقرأ هذه الآية ويستذكر شأن الصحابة الذين اشبعوا بصرهم وبصيرتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويست... وأيضا الإنسان يتفكر بالكفار الذين نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع منه فالإنسان لما لم تتحقق له الرؤية البصرية الآن فعليه أن يحقق النظر العلمية بأن يقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ شمائله الشريفة وأن يقرأ ما يتعلق به والصحابة قد نقلوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان لا فاته شيء عليه أن لا يفوته ما يستطيع حصوله وهذه الآية الكريمة لما اخبر الله تعالى أن طريقا عظيما من طرق العلم قد انسد على المشركين وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخير ذكر انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر فقال تعالى ومنهم من ينظر إليك ولذلك الإنسان يكون له في كل شيء فائدة وهنا دل قوله منهم من ينظر اليك أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليك من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة والذارة نحن ينبغ علينا أن نبلغ هذا وأن نشرحه للناس لأن هذا فيه دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان ينظرون إلى ما أعطاه الله تعالى من التودة والسمت الحسن والخلق العظيم وايضا دلائل النبوة التي كانت تظهر بين يديه وفيها تقوى لإيمان الصحابة وفيها تبصير بأن هذا نبي للجميع حتى أن تلك المرأة التي رأت الماء قد فار من بين أصابعه قالت ما بين هذه وهذه أسحر منه أو انه نبي فجعلت النبوه وثم آمنت وآمن قومها نعم اذا من ينظر إلى ما اعطاه الله من التأودة والسمت والخلق والدلال الظاهر على النبوة فيه دلالة لأصحاب البصائر وأصحاب العقول وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم لكن الكفار الذين كانوا ينظرون لا يحصل لهم من الهدايه شيء كما يحصل لغيرهم بل المؤمنون ينظرون اليك بعين الوقار وهؤلاء الكفار ينظرون اليك بعين اخرى ولذلك هذا المعنى في هذا الذي سقناه الان يشبه المعنى في اول صفحه من سوره البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهو فيه هداية لكن من أقبل عليه واستمعه وأراد أن يستبصر فالصفحه التي بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ففرق بين الذي يستمع القرآن لأجل أن ينتفع فينتفع وفرق بين من يستمع القرآن ولا يريد أن ينتفع وأيضا فرق بين الذي كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليريد أن يعرف الحق فيعرف من خلال أول جلسة صدق هذا النبي وتظهر له دلائل النبوة ولكن أولئك المعاندون هم لا ينتفعون من هذه الآيات إذن ومنهم من ينظر إليك أي من الكفار من ينظر اليك يا محمد ولكنهم لا ينتفعون بذلك النظر ولذلك ربنا قال واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كان ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا فتأمل كيف أنهم وصفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضلهم عن آلهتهم ولكن الله سبحانه وتعالى دافع عن نبيه وأبان لهم من الذي هو أضل سبيلا فقال تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أي أفأنت يا محمد تستطيع ان ترشد العمية الذين لا بصر لهم ينتفعون به وخصوصا إذا انضم إلى ذلك فقد البصيرة فكذلك لا تقدر على هداية الكفار الذين عميت قلوبهم عن الحق كما قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وربنا جل جلاله قال وما أنت بها للعمي عن ضلالتهم نعم ثم قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله تنزه عن ظلم عباده فهو لا يظلمهم متقال لقاء ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم موارد الهلاك هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطل والمكابره والعناد إذا هذه آية عظيمة إن الله لا يظلم الناس شيئا كما في سورة النساء في الآية الأربعين فيما أقول إن الله لا يظلم الناس مثقال ذره وإن تكره حسنة يضاعفها فربنا لا يظلم ولا يهضم طبعا الظلم هو يعني الزيادة في إساعة من أساء والهضم هو إنقاص في حسنات من احسن فربنا لا يظلم ولا يهضم سبحانه وتعالى بل هو الحكم العدل فقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وهنا ربنا قال انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهودا لو تتدبر اخ الكريم حينما ذكرت الأمانة وذكر الظلم والجهل الذي يصيب كثير من الناس تدرك أن الإنسان حينما يفرط في هذه النعم التي جعلها الله تعالى سبيلا لترقى الإنسان تدرك أن الإنسان صار جاهلا بهذه النعم وأنه صار ظالما لنفسه حينما لم يستخدم هذه النعم في مرضات مفديها مفسي ولا كمل أن تجد من طرق الخير الكثير ولكن الكثير من الناس يفرطون في الأعمال الصالحة إذن لما ذكر الله تعالى في الآيتين السابقتين فريقين ووصفهما بالشقوة ينظرون ويسمعون ولكن لا يعقلون ولا يؤمنون اخبر الله تعالى في هذه الآية أن تقدير الشقوة عليهم ما كان ظلما منه وذلك لكمال عدله إذ إن الله سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها عن علم دمن يستحق الهدى أو الضلال والعمى وإذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم لأنهم لم يضعوا أنفسهم الموضع الذي تكون وأنهم قد قصروا فيها وهم قد ظلموا أنفسهم لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء لله تعالى فربنا جل جلاله علم الأمور قبل أن تكون فكتبها إذا الإنسان يستفكر دائما بعض الناس يصاب بمصيبة يقول لماذا لي كذا بل بعضهم يناجي يقول لماذا يا رب وهذا باب خطير جدا أن الإنسان يعترض على القضاء ولذلك مرتبة الرضا من أعظم المراتب أن الإنسان يصبر ويرضى ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما يمر به من اختبار وامتحان حتى قال عمر بن عبد العزيز قال إني لأصبح وليس لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر إن الله لا يظلم الناس شيئا أي إن الله لا يفعل بخلقه ما لا يستحقون منهم فلا يسلب أحد للإيمان ولا يصرفه عن الهدى إلا إذا استحق ذلك وهذا لكمال علمه سبحانه وتعالى ولعظيم حكمته وعدله فهو لا يعاقب من لم يستوجب العقاب ولا يزيد في سيئات المسيئين، ولا ينقص من حسنات المحسنين وربنا قال وما ربك بظلام للعبيد فربنا ليس بظالم وليس بظلام للعبيد بل لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم الناس مثقال ذره مهما كان الأمر يسير فربنا لا يهضم ابدا ولذلك في حديث أهل الشام حديث أبي ذر وفيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضالوا ذكر النووي في كتاب الأذكار أن أهل الشام لا حدثوا بهذا الحديث يثوا على ركبهم ولذلك الإمام أحمد يقول هذا أشرف حديث لأهل الشام قال تعالى ولكن الناس أنفسهم يظلمون أي ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ويضرونها بكفرهم بالله ومعصيته فيستحقون عقابه ولا يضرون الله شيئا ربنا جل جلاله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين إنما الإنسان ينفع نفسه بفعله الحسنات التي سميت حسنات وتسمى بالصالحات لانها تصلح حال الإنسان في الدنيا والآخرة وتصلحه لأن يكون من أهل الجنة وأن يكون في جوار الرحمن وربنا قال فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم قال تعالى ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم يحشر الله الناس يوم القيامه لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعه من النهار لا ازيد يعرف بعضهم بعضا فيها ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة قد خسر الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران. وذلك الإيمان هو سبب للنجاة فهذه الآية العظيمة فيها بيان حال الناس حينما يعرفوا بعضهم بعضا حين ذاك لكن هل ينتفعون لا ينتفعون فربنا جل جلاله لما وصف الكفار بقلة الإصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد عليهم وتأمل هذا المعنى مع صنيع جبريل عليه السلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أول لقاء عندما أنزل الله على نبيه القرآن فقاله اقرا فضمه ثلاث مرات لأجل أن يصغي ويجعل السمع والبصر والفؤاد مع ما يسمع من الوحي ولذلك أنت الآن لما تقرأ صفحة من الصفحات من صفحات القرآن تجعل السمع والبصر والقلب ولا تشتت الدهن ولا تجعل الأفكار تسترق منك الإزغاء فهؤلاء لما وصف الله الكفار بقلة الإصدار وترك التدبر أتبعه بالوعيد عليه لأن هذا سيجر إلى التضييع وأن الإنسان سيفوته خير كثير قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار أي ويوم يجمع الله الكافرين في موقف الحساب فيستقلون حين مده مدة في الدنيا كأنهم لم يعيشوا فيها إلا ساعة من نهار طبعا هذا يشمل العيش في الدنيا ويشمل المكوث في القبر وحتى من يعذب في عذاب القبر ويرى أهوال يوم القيامة يرى أنما مره كان يسيرا وذا كم على الإنسان يعني أن يخشى أن يخشى هذا الأمر يقول ابن حزم في الأخلاق والسير إذا تأملت في مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن الذي هو فصل الزمانين فقط وأما ما مضى ولم يأتي فمعدومان كما لم يكن فمن أظل ممن يبيع باقيا خالدا بمدة هي أقل من شرط الطرف ولذلك يعني مقدار هذه الدنيا كل الذي يجلس في صالة الانتظار ثم يذهب هذا الوقت ينبغي على الإنسان أن يعطي الوقت والزمان حقه وأن يستفتر أن هذا يذهب لكن هذا الذي يذهب لابد أن يعبئه الإنسان وأن يجعله خزائن للعمل الصالح وأن أحوال يوم القيامة اهوال عظيمة تنسي الإنسان الشيء الطويل ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وربنا قال قال كم لبثتم في الْأَرْضِ عجل سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فَاسْأَلِ العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وربنا قال ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشر نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمتلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما وربنا قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفتون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البحث ولكنكم كنتم لا تعلمون وهذا دليل على أن المقصود لم يلبث إلا ساعة هو مكث الدنيا والمكوث في القبر وربنا قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ثم ذكر ربنا جل جلاله في هذا الحشر ماذا سيحصل حينما يرى الناس بعضهم بعض قال يتعارفون بينهم أي يعرف الناس بعضهم بعضا يوم القيامة كما كانوا في الدنيا يعرفون بعضهم لكن لا ينتفعون بهذه المعرفة إذ كل واحد مشغول بنفسه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه فإذاهم هم سيعرف بعضهم بعضا وأيضا في هذا الموقف سيتذكرون كيف أن بعضهم قد أضل بعضا عياذا بالله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين أي قد خسر ثواب الله وجنته الجاحدون للقاء الله يوم القيامة فاستحقوا دخول النار وما كانوا موفقين للحق بتكذيبهم بالبعث بعد الموت طبعا الإنسان يخسر في حياته لكن الخساره الحقيقية هي خسارة يوم القيامة الخسارة الحقيقية هي خسارة يوم القيامه ثم قال الله تعالى واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون واما نرينك ايها الرسول بعضا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك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 ولما يأتهم تاويله من العقاب الذي مر في المجلس السابق فقال تعالى واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا مرجعهم اي وما نعجل عقوبه الكفار في حياتك يا محمد فتراها طبعا ربنا جل جلاله قد اراه قتلهم واسرهم وذلهم وذهاب عزهم في بذر وأيضا ربنا جل جلاله قد فتح له الفتح الأكبر في فتح مكة نعم فربنا جل جلاله أراه بعض من ذلك وما حصل لهم بعده أيضا حصل بامر الله سبحانه وتعالى وأيضا مصيرهم ومرجعهم إلى الله تعالى ولذلك عقوبة الكافر في الدنيا لا تمنع عقوبته في الآخرة فثمت عقوبة عاجلة وثمت العقوبة الكبرى هي العقوبة يوم القيامة قال ثم الله شهيد على ما يفعلون أي ثم الله شاهد على ما كانوا يفعلونه في الدنيا وسيجازيهم فربنا جل جلاله شهيد على فعل الخير يجازي عليه وعلى فعل الشر ويجازي عليه قال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه نعم ثم قال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليكم فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا فربنا جل جلاله لا يظلم أحدا أبدا إذن ربنا جل جلاله لما بين حال الرسول في قومه بين حال الأنبياء جميعا مع أقوامهم وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفيه تطمين لقلبه صلى الله عليه وسلم قال ولكل أمة رسول طبعا هنا الأمة تطلق على الجماعة من الناس وهو الاستعمال الغالب في قوله ولكل امه رسول كما هو هنا وتطلق أيضا الأمة على البره من الزمن والذكر بعد امه وتطلق في الرجل المبتدى إن إبراهيم كان أمة فرجل واحد لكنه يعد الأمة بالدعوه إلى الله تعالى وتطلق على الشريعة والطريقة كقوله انا وجدنا اباءنا على امه فهنا قال ولكل أمة رسول أي ولكل أمة من الأمم الماضية رسول أرسله الله إليهم يدعوهم إلى الإيمان وعبادة الله وحده وهذا من رحمة أرحم الراحمين أن الله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة بالعباد والسعيد من قام بأداء هذه الرسالة قال فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أي فإذا أتى الأمة رسولهم يوم القيامة ليشهد عليهم حكم الله بينهم بالعدل وهو غير ظالم لهم فربنا جل جلاله لا يظلم ولا يهدم كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فربنا جل جلاله لا يظلم أحدا ولذلك الإنسان مهما يبدل ومهما يتعب فثعبه لا يذهب ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الآية ثامرة ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتحدين متى زمن ما وعدتمون به من العذاب ان كنتم صادقين فيما تدعونه إذن هذه الآية عطف على جملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم والمناسبة أنه لما بينت الآية السابقة أن تعجيل الوعيد في الدنيا للمشركين المشركين وتأخيره سواء عند الله تعالى إذ الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة اتبعت لهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد وهذا يدل على تكبر الكافر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أي ويقول المشركون متى سيأتينا عذاب الله إن كنتم أيها الرسول ومن اتبعك صادقين فيما تعيدوننا به من العذاب نعم وهذا اللي هو يعني مراد بالوعد هو قيام الساعة فهذا من تجبرهم أنهم يتجبرون ويتكبرون ثم جاء التلقين فقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل لهم أيها الرسول لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أو أدفعه عنها ولا نفعا أنفعها به فكيف بنفع غيره أو ضره إلا ما شاء الله من ذلك فكيف لي أن أعلم غيره لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمن محدد لهلاكها لا يعلمه إلا الله فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتا ولم تتقدم إذا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب عن شبهه تاخر الوعيد بجواب يحسم المادة وهو قوله قل لا املك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله وحقيقة هذا المعنى معنى عظيم جدا حتى لا ياتي انسان يتعلق فيطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم والآن يعتد كثير من الناس يقول يا الله يا رسول الله وهذا أمر خطير جدا وإذا سمعنا أحدا يقول هذا يحرم علينا السكوت فلا بد أن نبين وأنا هنا أسمع بعض الأشخاص يتكلمون بلغتهم ف. ولا يعرفون عربية فأضطر أن أتكلم معهم بلغتهم وبلسانهم وأبين لهم أن هذا أمر محرم وأن الإنسان يطلب من الله وحده إذا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب عن شبهه تأخر الوعيد بجواب جليل يحسم المادة وهو قوله قل لا املك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله والمراده أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار النصر للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك ما حصل من بعض الصحابة في غزوة حنين وأعجبتهم الكفرة بين الله تعالى لهم أن النصر من عند الله تعالى ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فربنا جل جلاله العزيز الحكيم ثم قال تعالى قل لا أملك لنفسي ظر ولا نفع إلا ما شاء الله أي قل لهم يا محمد لا أقدر على ضر نفسي ولا نفع في ديني ولا دنياي إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه ولست قادرا على الاتيان بما تسألونني عنه من العذاب لكل أمة أجل أي لكل قوم وقت محدد قدره الله لانقضاء مدتهم وهذه الأمور التي قدرها الله تعالى على الأمم والأفراد هي بحكمته سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستخدمون أي إذا جاء وقت انقضاء أجل كل أمة فلا يؤخرون عن ذلك الوقت الذي قدره الله لهلافهم ساعة ولا يتقدم أجلهم وربنا قال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ثم قال الله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرم قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين للعذاب أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب إذن هذا فيه بيان عجلة الإنسان فالانسان يستعجل لنفسه الشر كما يستعجل لنفسه الخير ولذلك الإنسان يقرأ الوحي حتى يختار لنفسه الصواب فربنا جل جلاله بين في هذه الآية فيما انه لما كان جل قصد المشركين بقولهم السابق الاستهزاء وكان وقوعه أمرا ممكنا وكان من شأن عاقل أن يبتعد عن كل خطر ممكن أمره الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بجواب آخر فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أي قل لهم يا محمد قل للمشركين أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلا وقت نومكم أو نهارا وقت اشتغالكم بأمور معاشكم ماذا يستعجل منه المجرم أي أي شيء يستعجل المشركون من العذاب إلا الشر الذي لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم ثم قال تعالى ثم إذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه. وعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أتؤمنون الآن؟ وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبله من قبله على وجه التكذيب ثم إذا ما وقع آمنتم به أي إذا نزل عذاب الله بكم أيها المشركون آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان والذال في الإنسان إنما يستعجل قبل ساعة الرحيل أما إذا صار الرحيل وجاءه الأمر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 فربنا جل جلاله بيّن في هذه الآية الكريمة ثم قال الآن وقد كنتم به تستعجلون أي الآن تؤمنون أيها المشركون بعد أن وقع بكم العذاب وقد كنتم قبل مجيئه تستعجلون بالعذاب لأنكم مكذبون به وربنا قال عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلم قال أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسد فالإنسان يستثمر الأوقات ولا يضيعها ثم قال تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم بعد إدخالهم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 ذوقوا أي تجرعوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع ولذلك كما أن المطعومات تذاق بالفم فأمور الإيمان تذاق حلاوتها بالقلب وكذلك العذاب أيضا يذاق هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون أي قال الذين ظلموا فَلَنُجَازِيَنَّكُمُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْمَعَاصِي ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَسْتَخْبِرُكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْمُشْرِكُونَ أَهَذَا الْعَذَابُ الَّذِي أُوعِدْنَا بِهِ حَقٌّ قل لهم نعم إنه والله لحق ولستم بمفلتين منه وذاك ربنا لما أخبر عن الكفار بقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أجاب عنهم وحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى في عين هذه الواقع وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى فربنا جل جلاله لقن نبيه ماذا يقول لهم وكيف أن الله قد أمر نبيه بالقسم ويستنبئونك احقهم أي ويستخبرك المشركون يا محمد فيقولون لك أحق ما تعدنا به قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجز وهي طبعا في الآية الكريمه فيه إثبات تردد هؤلاء الكفار أي قل له يا محمد نعم واقسم بربي انما وعدتكم به لحق واقع لا شك فيه وما انتم بفائت الله فهو قادر عليكم من فوائد الايات الانسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك فالله منزه عن الظلم مهمه الرسول هي التبليغ والله يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره لبعد وفاته النفع بيد الله طبعا العبارة هنا النفع والضر بيد الله لكن لا أحب هذه العبارة بها طيب نقول النفع بيد الله ولا يدفع الضر أحد إلا الله فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضر ولا نفع لأنه لا يحصل في هذا الكور إلا شيء بأمر الله تعالى لا ينفع الإيمان لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت لأن المدة التي يحصل فيها العمل قد ذهبت حينما يعاين الإنسان الموتى بالإمكان أن تضاف بعض الثور اولا قصر الدنيا وأنها قليلة ذاهبه فهذه الدنيا مهما طالت فهي قليله أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع فعلى الإنسان أن يعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها ذاهبة وأنها زائلة وأن السعيد من اتخذها مطية إلى الدار الآخرة وأنه ينبغي على الإنسان أن يستعبل جميع هذه النعم في مرضاه الله تعالى ثانيا التحذير من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من رد السنة النبوية الصحيحة ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلموا لذلك فإن في كتب أهل الحديث استعمال مصطلح صاحب سنة وهذه العبارة لا يطلقها النقاد من أهل الحديث إلا على كل من روى الحديث وإنما على من جمع حسن الاعتقاد والعمل وقوة الاتباع للأثر إذا الإنسان يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم بالقرآن ويهتم بالفقه ويهتم باللغة العربية التي هي مدخل لفهم القرآن والسنة فهذه العلوم الرئيسه الثلاثة يعنى بها الإنسان غاية العناية ويجعل همه الأكبر في هذه الدنيا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلال إلى الخير والتحذير من الشر ولذلك عاقبة المحسنين محمودة. أما عاقبة المذنبين لذنوها رابعا إن أحدا لن يموت إلا من قضاء أجله ولدالف جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فلا يموت الإنسان إلا من قضاء أجله الذي قدره الله له فربنا قد عد لكل إنسان أنفاسا معدوده وساعات محدودة عند انقطائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار خامسا كثرة الحلف غير مستحب ولكنه قد يستحب إذا كان فيه مصلحة شرعية سادسا العذاب لا ينبغي أن يستعجل به كثير من الناس والعياذ الله يستعجل العذاب فهذا لا يصح ولذلك نحن مامور ان نقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سابعا إذا ظلمت او اعتدي على حقك فتذكر أن الله يقضي بالقسط يوم القيامه فالإنسان يعلم أن حقه لن يذهب وكثير من الحقوق قد تسلب من الأشخاص في هذه الدنيا فيطالبون بها أو لا يتمكنون بالمطالبة فلا ينالونها فيصبرون لوثوقهم أنهم ينالون ما ظلموه يوم القيامة ثامناً إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو أشرف الخلق فكيف بمن هو دونه وكيف يطلب منه المدد فهذا أمر في غاية الأهمية هذا وبالله التوفير وصل الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الكلمات انا يعني سلمت لكن السلام حسن عسى الله عليه وسلم كلمات يعني ينبغي حفظها بياتا أي ليلا وقت اشتغالهم بالنوم وأصل بيت يدل على ماوى الإنسان بالليل ويستنبئونك اي يستخبرونك والنبأ خبر له شأن عظيم وأصل نبا يدل على من مكان إلى مكان طبعا هنا لما قلنا النبأ خبر له شأن عظيم يذكرك بصنيع اهل الحديث حينما يقولون أنبأنا ويقولون أخبرنا ويقولون سمعتم لكن ما هي أكثر عبارة يستعملها المحدثون في التحديث يقولون حدثنا أكثر شيء لأنهم جلسوا للتحديث ونصبوا أنفسهم لاسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان بعض أهل الحديث يسمع الحديث الواحد من الشيخ عدة مرات مرات عديدة ولدينا أمثلة كثيرة لو تقرأ في صحيح البخاري صنع علي بن المدينة مع السفيان بعض الاحاديث سمعها مرارا بل نفسه سمع من عمر بن دينار مرارا في بعض الاحاديث وسمع من الزهر في بعض الاحاديث مرارا فهنا حدثنا يدل على أنهم كانوا يحدثون وأنهم قد جلسوا للتحديث ولذلك بعض السور التي نكررها فيها هل أتاك حديث الغاشية لكثرة ما يتكرر دكتور, دكتور هذه السورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء والعيدين وغير ذلك إذن النبأ خبر له شأن عظيم أي نعم وهي كلمة موضوعة لتحقيق كلام متقدم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد اسال الله ان يسلمنا واياكم وان يسلم جميع المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته